بسم الله الرحمن الرحيم قا ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبء موسى وفرعون بالحق قوم من إن في عون علا في الأرض مجعل أهلها شيع يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون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 فقالت لأخي قصه فبصرت به عاجل به وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل لكم فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفونه لكم وهم له ناصحون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 قال لأهلهم كثو إني آناشتنا لعل لآتيكم لعل لآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. فَنَمَا اتَّاهَنُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُ سَأِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَايَ فَإِنَّمَا رَأَهَا تهتزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّهُ مُدبِّرُهَا وَلَمْ يُعَطِّبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غير سوء. فاغم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من رَبِّكَ إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأقي هارون هم أفصح إني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأقيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا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 فأوقد لي آها من عنطين فجعل لي صرحا لعلي أطنع إلى إله موسى وإنه لا أظنه من الكاذبين فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لَتُنْذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا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 قالوا شهراً تظاهرة، فقالوا إن ب كلّ كافرون. قل فأت بكتاب من عند الله هو أهدا منه ما أتبعه إن كنت صادقين.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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون فإذا سمعوا اللوم أعرموا عنه وقالوا لنا أعمالنا ونكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 أَمَنَأَ بَنُو لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا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 من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبطى أفلا تعطيون فَمَوَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ كَمَا مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سُمْمَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القبل ربنا هؤلاء الذين أغبيناهم أغمينا كما غمينا تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون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 قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدُرْ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ